مثل ما يُنفِقونَ في هذه الحياة الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فيها صِرٌّ أصابَتْ أصابَتْ حَرْسَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أنفُسَهُمْ وما وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنَّ أنفسهم يظلمون يَظْلِمُونَ